وَأَجَلُّ مَنْ عَادَهُ ثُمَّ أَتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُمْ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَد كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا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 قُل إِنَّا هُوَ إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 وَمَن يَشَّ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عذابُ اللَّهِ أَم أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَعْلَى رَبِّ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 أنه من عمل منكم شؤم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه رَفُور الرَّحيم، وكذلك فصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.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 وهو الذي يتوفقكم بالليل ويعلم بج رحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجله ثم ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون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 وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبئ مستقر وسوف فتعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 بذل الذين تخذو دينهم لعبا ولهو وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به وذكر به أن تبص الأفسم بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع.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 قل أندعوا من دون الله ما لا يفعنا ما لا يضرنا بنعد على عقابنا بعد إذ هداه الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا.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 وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأَ تَتَقِذُ عَصْنَا مَنْ أَأَلِهَ إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل وآ كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِدِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمَرًا بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ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 وَمَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وإلياس. كل من الصالحين، وإسماعيل واليسعون سبنا طا، وكل فظل على العالمين، ومن آبائهم ذرياتهم وإخوانهم، وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 كلنا بها طمئنا ليس بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَمْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ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 فَانِقُ الْإِصْبَاحِ فَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ مَلْقَمَرًا حُسْبَانًا ذَانِكَ تَقْدِيرُ عَزِيزٍ عَلِيمٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي غُنَمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعاب والزيتون بر الرمال مشت به ووير متشابه أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذالكم لآيات لقوم يؤمنون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 ثم إلى ربهم رجعهم فيُنبئهم بما كانوا يعملون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضهم اللي يقترفون ماهم يقترفون أَفَوَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِفَصْلًا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 فَأَكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُنُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اغْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ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 وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قَالَ أَرْمِ هَاهُنَا ۖ إِنَّ خَالِدِينَ فِيهِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لَّكَذَٰلِكَ كَانَ الَّذِينَ وَلَّوْا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا مشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القراب بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إِذَا شَاءَ يَذْهَبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاءنا فما كان لشركائهم فلا يَصِلُ الى الله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 اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سمانية أزواج من الظأن اثنين ومن المعز قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقل اثنين قل آذ ذكرين حرمان الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ مصاكم الله بهذا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 قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَيَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا خِرْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يَضْطُرَّ وَارْدَاهُ وَلَا عَادَ فَإِنَّ رَبَّكَ وَفُرٌّ رَحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَدَوْا حَرًّا كُلُّ ذِي غُفِرَ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 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ مَشْهَدَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حرم هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَكُونُوا أتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتب ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأنفذوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم مصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنجى الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِغَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ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 ان الذين فرطوا دينهم وكانوا شيئا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَدَائِفَ إِنَّ الْأَرْضَ لَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بعض فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ